حزب خواصر سورة الفاتحة و سورة ياسين مع أدعيائه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزيل قَوْمٌ مِّمَّنْ ذُرِّيَّةَ آبَائِهِمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبعا وخش الرحمان بالغيب فبشروه بما في رحمته اجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا اثرا وكل شيء احصيناه في امام مبين بسم الله الرحمن الرحيم وأقسمت عليكم بحول الله وقوته أزمت عليكم يا معشر الأرواح الروحانية بعز عز الله بنور وجه الله وبحق اسماء الله وبحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم يا شافي يا كافي يا هادي يا لطيف يا باقي أجلي يا مقيم أنت بقدامك من الروحانية والأرضية وأنت يا مذهب سامعا مطيعا وبحق الحمد لله رب العالمين وبحق يا حي يا قيوم وبحق الملك الغالب عليكم أمره أبجد وبحق لطحطين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأقسمت عليكم يا كضعي رسبائيين صخرني قلوب جميع بني آدم وبنات حوّى مد حرمة سيدك كحطف هيوهش واضرب لهم مثلاً أصعاب القرية إذ جاه إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثارف فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُنَّا إِلَيْكُمْ نَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ مُّبِينَ بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا عطوف يا جريم يا جبار يا جواه يا جاعي أجيل يا جبرائم انت ما قدامك من الروحانيه والارضيه وانت يامرهو ساميا بحق الرحمن الرحيم بحق الوفاء تاون في وبحق الملك الا اني بعليكم امرهو هوزح وبحق وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْفُورًا وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا بَهْثَأَ عَجَائِيلٍ سَخِّرْ لِي قُلُوبِ جَمِيعِ بَنِي آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَّى بِحَقِّ وَبِحُرْمَةِ سَيِّدِكَ يَدَغُرْ لَطَيُوشٍ أن تجيبنا بالسمع والطاعة وتحفرون قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب ناليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا نسى لكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أَأَتَّقِنُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْ مِالرَّحْمَنُ بِغْرِّ اللَّهَ تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُلْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَّفِي غَلَى مُبِينَ مَالِكْ يَوْمِ الدِّينَ يا مقلب القلوب أجب يا سنسائل أنت بخدمك من الروحانية والأرضية وأنت يا أرحم السام يمضي عن بحق مالك يوم الدين وبحق المقلب القلوب والأبصار وبحق الملك الغالب عليكم أمره طيكل وبحق فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وأقسمت عليكم كبور فام بائل سخري قلوبا جميع بني آدم وبنات حوء بحقي وبحرمة سيدك كأعخش خيوش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 فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَعَنَابٍ فَأَجْرُنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ عِبْدِهِمْ فَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل لسلخ منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم لشمسyum baghinaha tadur kal qamari wal layli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa ayatun lahum anna a'amanna وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُقِعَّهُمْ فَلَا لهم إِلَّا رحمة منا ومتاع إلى حين وَإِذَا قِيلَ وما خلفكم لعلكم توحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الَّذِينَ كَفَرُوا لَن يُنْفِقُوا إِلَّا وَهُمْ كَافِرُونَ اَن تُطْعِمَ مَن لَّمْ يَشَأْ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإياك يا سريع يا قريب يا نجيب أجب يا ميكائل أنت وخدانك من الرعانية والأرضية وأنت يا بلقار سامعا مطيعا بحق إياك نعبد وإياك نستعين وبحق السريع القريب المعبود المستعان وبحق الملك ذوالج عليكم امره ومن ساع وبحق قاهطه طيل قال موسى ما جئتمه الله سيبطنه ان الله لا يشنع عملا المفسدين واقسمت عليكم يا سودا لرائل سخلي قلوب جميع بني آدم وبنات حواء بحق وبهرمة سيديك سجعوا ذم جحوشهم ويقولون متى هذا الوعد كلتم صادقين ما يظهرون إلا صيحة واحدة أذهمهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فيباهم من الأجداف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 لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام طولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا الشيطان إنه لكم عدل مبين اهلنا الصراط المستقيم يا قادر يا مقتدر يا لطيف يا خبير يا خالق يا هادي أجب يا صار القبائم أنت وخدامك من الروحانية والأرضية بل أرضيتي أجب يا صرق بائل أنت وخدامك من الروحانية والأرضية وأنت شمها أجب يا صرق بائل أنت وخدامك من الروحانية بل أرضيتي وأنت يا شمها بوش سانيا مطيعا بحق اهدنا الصراط المستقيم وبحق القادر المقتدر وبحق الملك الغالب عليكم أمره فصر وبحق فه الطهدي وإنه لك كتاب عزيز لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تزيل من حكيم أقسمت عليكم لا أُر سهائل قلوب جميع بني آدم وبنات علوا بحق وبهُرمة سيّدك لا أُر بايُشني يعبدوني هذا صراط مستقيم ولا قد مِنْكُمْ جِبَلًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعَقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ اُصْرَوْا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا تشهدوا أوجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشأوا لطمسنا على عيونهم، فاستبط الصراط فأن يبصرون، ولو نشأوا لما على مكان. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مَطْرًا وَمَا يَرْجِعُونَ وَمَنَعَنَّ عَمْرُهُنَّ كِسْرُ فِي الْخَطْ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يا حكيم يا عليم يا علام الغيوب يا نور يا علي يا لطيف يا هذه أجب يا عينائي أنت بخدمك من الروحانية والأرضية أنت يا يا بيض سامي نطيع بحق صلاة الذين أنعمت عليهم ما بحق الحكيم الحليم ما بحق الملك الغالب عليكم أمره شد وبحق حالح وطيل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأقسمت عليكم يا كجوع ثرث طائل سخلي قلوب جميع بني آدم وبنات عوى بحقه وبحرمة سيدك شاكيه يوش ينفر من كان حيا وياحي قال قول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا Fe ya hzun مهيمن يا ظاهر يا, يا كبير وأجب يا كشف يا إيل أنت وحدامك من الروحانية والأراضية وأنت يا ميمون سامعا وطيعا بحق غير الموضي عليهم ولا الظالمين آمين وبحق القاهر العزيز الكبير المتعال يعطيكم الملك اللي بالغ عليكم امره ذو ذو والله هذا الطيل المقلون حالي وقفا فابقعا حق فوقال حق وبطل ما كانوا يعملون واقسمت عليكم يا بزو يا حك حائي سخر صخر لي قلوب جميع بني ادم وبنات حواء بحقي بحرمه سيدك يا زوع سنديون وطر بنا متى لو قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها أو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 أخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبعانا شيء وإليه ترجعون سلام الله عليكم يا رجال الغيب سلام الله عليكم يا أرواح المقدس يا كتب الزمان يا كتب الأقطاب وأغيثوني ويا إمامان ويا أبتاد ويا قتلاء ويا نقباء ويا أبلاد ويا أمناء وعجيوني وأغيثوني بقوة منظروني لنظرة مرحموني برحمة وحصلوا مرادي ومقصودي وقوموني على الحوائج برحمتك يا أرحم الراحمين يا سنيو يا قريب يا سنيو يا قريب يا سنيو يا قريب دعاء ياسيب اسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بياسيم القرآن الحكيم يا باعث المرسلين يا هادي من يشاؤ لا صراط مستقيم يا منك الظالمين يا مبدي عن العاشقين وكل لديه مطران يا من يحيي الاضامة وهي رمين ونكتب ما قدم وآثارهم كل شيء نعصيناه في إمام نبي يا من يحيي الأرض بعد ملتها وتخرج منها حباً فمنه يأكلون يا من جعل فيها جنات من نخيل وعناب بما فجرنا فيها من العيون يأكل من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون يا مسبيح بكل لسان يا خالق الأرواح كلها مما تمت الأرض ومن أن تسلم مما لا يعلمون يا نسره الليلة والنهار فاذا مضهمون يا من سخر الشمس تجري لمستقر لها يا عزيز يا علي يا من قدر القمر منازل حتى عاد في الوجوه القديم فلليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يا من حملنا في كل يا من حملنا في الفلك المشهور وخلقنا له من فيه ما يركبون وإن شاء ابا اورقنا فلا صري خلنا لنا منه ولا ريب يا رحيم يا من خلقنا نعاما وذللناها فمنها ركوبنا وجعلنا فيها مش مشارب من خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم يا من يحي الأرض طام وهي رميم يا من أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يا من جعل لنا من الشجر الأخضر نارا يا من خلق السماوات والأرض يا حب يا قلب يا خارق يا علي يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يكون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إذا جاء القارئ إلى قوله تعالى أصيناه في إمام مبين افتح علينا أبواب علمك وأبواب رزقك وأبواب عزك بحق بحق الفلامر وبحق كافيا من وما علينا إلا الدلاق في يا جاهل الناس لقضمنا أصينا وفيما مبين افتح علينا أبواب علمك وابواب رزقك وابواب عزتك بحق الفلامر وبحق كافيا من ما علينا إلى البلاء المبين يا جان الناس رب فيه يا ولاد في اجتماع بين وبين الطول لترحمك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين